لا تنهر النغريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحني سفري بعيد وزادي لا يبلغ غني قوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث امهلني وقد تماديت في لبي ويسترني تموسات ايام بلا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 إن الغريب غريب اللحد والكفني إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكنين.